ليك حن فليس عليهم نجاح فليس عليهم نجاح ان يضعن ثيابهم غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهم والله سميع عليم লাল على যু ও আলল আইহর যু আল মরিহার যু পুসিকুম ও আল পুসিকুমুমি বুয়ুতি কুম ও বুয়ুতি আউ বুয়ুতি উম مَآتِكُمْ او بُيُوتُ اُمَّهَاتِكُمْ او بُيُوتُ اِخْوَانِكُمْ او بُيُوتُ اَخَوَاتِكُمْ او بُيُوتُ اَعْمَامِكُمْ او بُيُوتُ اَعْمَامِكُمْ او بُيُوتُ عَمَّاتِكُمْ او بُيُوتُ اَخْوَالِكُمْ او بُيُوتُ خَالَاتِكُمْ او بيوت خَالَاتِكُمْ او مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ اوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون